وَكَيَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان الله وتعالى عما يشركون ورب بَكَيْعَ لَمُ مَا تُكِنُ صَدُورُهُمْ وَمَا وَهُوَ اللَّهُ Allah ve L enough alhamdulillah ve al ve L enough ve "Qul a-ra-eytu in j'alallahu'ileykom al-layl saru maddan ترمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضيام فَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إلى فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنون وتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أيها şurayka illenziynekum tezumun ve naz'ana ummetin شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم قَالَ اللَّهُ, وظل عنهم ما كانوا يفترون بسم الله الرحمن الرحيم حم ابن الكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه fiha yufraqukun umrun hakimin min 'indina innakum مَتَى الرَّبُّ بِكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ